الحمد لله بالعامين واشهد أن لا إله الا الله وليه الصالحين اشهد أن محمد العبد هو رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وانتبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حرمة العلماء وبين خطر الطعن عليهم وبانت الحجة فاستبانت المحجة بقي أن يتكلم عن الأسباب التي أدت إلى ذلك حتى يتجنبها المتجنب فكان هذا الفصل الثالث أسباب ظاهرة التطاول على العلماء قال رحمه الله تعالى جمعها لانحرافه عن هذه السلف في التربية والتأديب والتعليم والتهذيب أما بيانها فدونك هو يعني دونك هذا البيان فهذه الأسباب السبب الأول تشيخ الصحف وافتقاد القدوة فقد كان السلف يمنعون من كانت وسيلته إلى الفقه الكتب من الفتوى يعني يمنعونه من الفتوى إذا كانت وسيلته الكتب ومن التدريس يمنعونه أيضا من التدريس كما يمنعون من تلقى القرآن من المصحف من الإقراء يعني يمنعونه من الإقراء إذا كان تلقيه من المصحف وليس على يد الشيوخ ومن افواه المشايخ لان من شرف العلم ان يكون متصلا بين الطالب والشيخ وياخذ ذلك عمن سبقه الى ان يتيسر له التادب والتعلم والانتفاع والاستفاده أما أن ينفرد الطالب بالكتب فيأخذ عنها أو بالمصحف فيقرأ منه فإن هذا لا يؤدي إلى المقصود بل فيه مزالق كثيرة سيأتي التنبيه عليها على كل حال ذكر إجمالا أن طريقة السلف منع, أن طريقة السلف منع هؤلاء من التصدر والتصدي للتعليم من أخذ العلم لا عن شيخ بل عن الكتب أو قرأ القرآن لا عن شيخ أو لا على شيخ بل من المصحف قال أبو زرعة لا يفت الناس صحفي ولا يقرئهم مصحفي يعني لا يتصد للفتوى من أخذ علمه عن الكتب ولا للإقراء من انفرد بتعليم نفسه من خلال المصحف أو كتب التجويد النظرية أو نحو ذلك ولهذا كان يقول القراءة سنة متبعة هذه عبارة مشهورة عند أهل الأداء كما يسمونهم القراءة سنة متبعة يعني تأخذ من أفواه المشايخ يأخذها الآخر عن الأول حتى يمنع الخلل والخطأ والتصحيف والتحريف وفي تاريخ ابن خلكان المجذوب هو من لا شيخ له المجذوب من لا شيخ له وقد قيل من كان شيخه كتابه فخطأه اكثر من صوابه وقال بعضهم من اعظم البليه تشيخ الصحيفه يعني تصبح الصحيفه او الكتاب هو الشيخ الذي اخذ عنه الرواية المشهوره تشيخ الصحفيه يعني ان يصبح المنتسب الى الصحف شيخا فيتشيخ دون شيخ أخذ عنه ويتصدر دون سلف له رباه وعلمه وأدبه وصدره وعالجه وتابعه هكذا العلم لا يأتي بمجرد القراءة وإنما يحتاج إلى وسيلة تأديب وتوجيه وتربيه ومتابعة وتصدير أيضا لا يتصدر الرجل من نفسه حتى يكون يطلب منه ذلك من شيوخه وكان مالك رحمه الله لم يجلس للفتوى إلا بعد أن سأل ثلاثين من أهل المدينة في بعض الروايات أكثر من هذا هل يرون أن يجلس فكلهم رخص له بذلك وطلب منه ذلك فنزل على رغبتهم وبإشارتهم أما في زماننا فالرجل إذا قرأ بعض كتاب وبعض كتاب آخر وجمع بعض المعلومات جعل أكثر همه أن ينتقي ممن حوله مجموعة قرأت كتاب كذا لا تعال أقرئك تعال وتعال يعني اجلس إلي وقد يبتلى فيكسر الناس حوله فيصبح شيخ والناس أكثرهم في ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني إذا دخل يعني رجل مسجدا كهذا ووجد اناسا كهؤلاء خلص صار المتكلم شيخا ما الذي قال هذا والله الناس حضرين ويسمعون هذا ليس المقياس ما أقل الشيوخ في زماننا وما أكثر الادعياء يعزه بالله أن نكون والغالب أننا منهم، لكن الله تعالى يصر ويعفو ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: من تفقها من بطون الكتب ضيع الأحكام. من تفقها من بطون الكتب؟ يعني يفتح الكتب ويقرأ ويتعلم، وليس هذا حسن على ترك القراءة. لا بد من القراءة، لكن المقصود لابد بد أن يكون هذا من خلال شيخ. مجرب صاحب ديانة وصاحب علم وصاحب أدب وصاحب توجيه وتأديب وتربية ومتابعة حينئذ تثمر القراءة لكن المقصود زم من اكتفى بالقراءة عن السماع من أهل العلم وهذا قصد الشافعي من تفقها من بطون الكتب ضيع الأحكام كيف يضيع الأحكام وهو يقرأها لأنه سوف يقرأها ولا يحسن فهمها فقد يفهم الشيء على غير وجهه ويتصور أن هذا هو الفهم وليس بالفهم وقد يفهمه على وجهه لكن يغيب عنه فقه تطبيقه لأنه لم يجلس إلا شيخ وقد لا يغيب عنه فقه تطبيقه لكن يغيب عنه الأدب في تطبيقه لسوء قصده وضعف نيته، فيكون فساده أكثر من صلاحه وقد يصح منه ذلك أيضا لكنه لم يتعلم الحكمة في التطبيق وصور الأدب التي تنبغي وحسن التصرف والتأتي في الأمور كل هذا يحتاج إلى يعني تجارب منقولة وخبرات متوارثة وأداب يستطيع أن يأخذها من المشايخ ولا يمكن الكتاب أن ينطق له بها فإنما الكتاب علم مجرد من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون من الزيغ والتحريف في حرمه ومن كان أخذه للعلم عن كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم إذن لابد من أخذ العلم مشافهة على الشيوخ حتى يكون في مأمن من الزيغ والتحريف وقال الإمام ابن جماعة رحمه الله وليجتهد على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام للطلاع وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع يعني يكون الشيخ له عناية بالعلم هذه واحدة وله دراية بغيره من أهل العلم في عصره وله معهم اتصال ومباحثات وعلاقات حتى يضيف إلى نفسه علوم وخبرات شيخه وأقرانه من الشيوخ والعلماء ونحو ذات وهذا فيه تنبيه لأن بعض الشيوخ ممن يعادي عامة الناس وليس له ثقة في أحد وليس له علاقة بأحد هذا لا يؤخذ منه لأنه لا بد أن به خللا وأن عنده إشكالا جعله ينكر على هذا وينكر على هذا وينكر على هذا ويحذرو من هذا ومن هذا ويعادي هذا وهذا فهذا شيخ يعني ليس بشيخ في الحقيقة وإلا فالعلم رحم بين أهل تعرف الرجل من أهل العلم بحسن علاقاته مع العلماء وحسن معزرته لهم وتأدبه معهم لأن العلم رحم بين أهله كما أن النسب رحم بين أهله فأنت تقول فلان عمي وفلان خالي وفلان والدي وفلان من أبناء عمومتي وفلان من أبناء خولتي ولو كان في بلد كذا أو بلد كذا وتستشعر يعني عظمة هذا الأمر وشأنه وتقوم بصلة هذا الرحم كذلك العلم رحم بين أهله يسمع العالم عن رجل في أقصى الدنيا معروف يشتغله بالعلم فيحبه لأنه يشتغل بعلم الشرعي ويسني عليه وإن لم يره ويرسل له السلام مع من يذهب إليه مدام من أهل العلم الذين يعني يقومون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمها وتعليمها أما أن يجد هذا يعني في قلبه من كثير من هؤلاء دخلا لمجرد يعني فتوى لم تعجبه أو نحو ذلك هذا يعني شيخ يحتاج إلى شيخ كي يعيد صياغته مرة أخرى فعليك بالجادة التي كان عليها السلف رحمهم الله إذن هذان شرطان عند ابن جماع وليجتهد على أن يكون الشيخ يعني بعد أن اتفقنا على أنه لا بد من شيخ ولا يصلح طلب العلم من الصحف فقط إنما الصحف معينة ومساعدة وأدوات تعين على الطريق لكن لا بد من شيخ وليجتهد على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الاطلاع هذه واحد وله مع من يوثق به من ما شيخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع لا ممن أخذ على بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشائخ الحزاق الشيخ الحازق يعني المتقن وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله اعلم أنه ينبغي للسالك شيخ مرشد مرب ليخرج الأخلاق السيئة منه بتربيته ويجعل مكانها خلقا حسنا. ومعنى التربية يشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوك ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع يحسن نباته ويكمل ريعه ولابد للسالك من شيخ يربيه ويرشده إلى سبيل الله تعالى القضية ليست قضية معلومات مجردة وإنما متابعات لا بد أن يكون للشيخ نظرة تفوق نظرة الطالب في نفسه لأن للشيخ تجارب وخبرات وزمانا أطول وسعة الطلاع وبعد نظر وغير ذلك مما يستطيع من خلاله بمجرد النظر إلى الطالب أن يروزه ويختبره من نظرته من طريقته في مجلسه من طريقته إذا ابتسم أو إذا غضب أو إذا تكلم من لسانه وطريقة حكايته فيكتشف ما به من عوار ربما أكثر من الطالب مع نفسه فيرشده يقول افعل كذا ولا تفعل كذا واحرص على كذا وانتبه لكذا وقد يتعمد منعه من شيء يحبه حتى يرى ويعالجه وقد يتعمد أن يقدمه أو يؤخره أو يعني كل هذا على سبيل التربية وأصل التربية يعني تعاهد الشيء شيئا فشيئا حتى يبلغ كماله فالذي كالذي يربي طفلا يتعهد حتى يصير رجلا هذا شيء ظاهر لكن تربية العقول والقلوب أكمل من مجرد تربية الأجساد وإذا كان الوالد والوالدة يظهر منهم يعني تربية الأجسام كثيرا فإن المربي ينبغي أن يعنى بتربية العقل والقلب والنفس والملكة حتى يبلغ بها إلى أقصى ما يستطيع من الكمال ومما ينسب إلى إمام الحرمين قوله أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان وهذا مشهور عن الشافعي رحمه الله وهو في ديوانه أخي لن تنال العلم إلا بستة يعني من كان طالب علم فلا بد أن يحرص على هذه الستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني وعدها إما أن تقول ذكاء وحرص على الرف بالابتداء أو تقول ذكاء باعتبار أنها ببياني يعني بدل من المجرور الأمر في هذا واسع ربما كان لكسرت هذه الأمور لأنها ستة لابتداء بالرفع لا يعني هذه الستة هي ذكاء ليس المقصود بالذكاء الذكاء الخارق يعني أن يكون دائما يأتي بمئة في المئة ثمانية وتسعة من عشرة تسعة وتسعين من عشرة لا يلزم وإنما المقصود بالذكاء يعني الزهن الحاضر الذي يمكن أن يستوعب ولو تفاوت هذا. بل عامه الاذكياء ذكاء خارقا لا يصلون الى شيء هذا باستقراء التاريخ واحوال الناس عامة الأزكياء ذكاء خارقا لانهم يغترون بذكائهم في الغالب فلا يصلون الى شيء يلاحظون الادوات والملكات فيقع عندهم من الغرور والكبر والعجب فيفسد عليهم حياتهم وطريقهم وهذا ظاهر وعامة المفلحين من أصفات الناس ولما يرى ضعفه وعجزه وقلة حيلته يزيد هذا توكلا على رب وإنزال لحاجته برب فينتفع بهذا المعنى ما لا ينتفع الزكي المعيي اللوزعي لأن هذا الثاني يقول أنا يعني أثمر من قبل أن تطير ليس وهي طائرة فيقال له طيب يعني نخليه لفهمه فيهلك لكن كثير من أوساط الناس هم الذين يصلون إلى يعني المعاني التي ترجى إذا لا يغرنك يعني ما تجده من نفسك من طعف الزكاء بالمعنى المتعارف عليه فإن هذا ليس هو المقياس لكن ليس لكن المقصود ألا يكون غبيا والغبي الذي يعني تميزه ضعيف، إذن أوساط الناس يصلح لهم ذلك، فعندهم من الذكاء ما يكفي، وحرف وهذا مهم، والحرف يعني الهمة والرغبة والاستعداد للبذل وتحمل المشاق لا بد من هذا، وإلا فالإنسان الدنيء الهمة الذي يعني يحب النوم والطعام و الراحة والدعاء ونحو ذلك هذا لا يصلح للعلم إذ لا يستطيع العلم براحة الجسم وافتقار يعني لابد أن يعالج الفقر لأن همه في العلم سوف يجعله يرتب أولوياته فيقدم العلم على كثير من محابه مما يطلب من شأن الدنيا وقد يقصد هنا بالافتقار المعنى العام افتقار إلى الله سبحانه وتعالى وهذا معنى جيد وفي رواية الشافعي واستبار واستبار يعني مصابرة ومبالغة في الصبر وغربة في هذه الرواية يعني يعالج الغربة بالرحلة إلى الشيوخ ويذهب هنا ويذهب هناك ويبيت خارج البيت ربما أياما وشهورا وسنوات يطلب العلم يتنقل بين المشايخ لكن لا يفعل هذا إلا بعد أن ينتهي من مشايخ بلده هذا من علامة الإخلاص لأن بعض الناس يذهب بعيدا ويترك مشايخ بلده هذا في غاية ما يكون من الضرر لأنه لن يعنى به أحد مثل مشايخ بلده يعرفونه أنت من شارع كذا ومن حارة كذا ومن قوم كذا ومن أصفة كذا فيجد الدواعي على معالجته ومتابعته ويراه في بلدته على حاله فيربيه فينتفع ثم انه اذا اراد ان يخرج بعد ان ياخذ علم مشايخ بلده الى مشايخ اخرين انتفع فكان نورا على نور وكانت علاقته بمشايخ بلده سببا لعظيم قدره عند غيره من المشايخ انت من اين من مكان كذا عندكم فلان وعندكم فلان ويحصل نوع من التواصل الصحيح لكن بعض الناس يذهب أول ما يذهب إلى خارج بلده فهذه مأساة لماذا؟ لأنه إذا ذهب إلى خارج بلده وقع في إشكالات أولها أن الذي يذهب إليه في خارج بلده سوف لا يعنى به العناية الكاملة وإنما جل همه منصرف إلى من حوله ممن يراهم كل يوم فيفوته التربية قد ينتفع بالعلم ويفوته التربية يذهب إلى المشايخ البعيدين يسمع كما يسمع الآخرون ويتعلم كما يتعلم الآخرون لكن يفوته المتابعة والتربية في الوقت الذي ضيع مشايخ بلده فلا هو تربى في بلده ولا هو تربى خارج بلده فيخسر لاثنين ويصدر نغمة نشازا كما يقولون ثم ها هنا مصيبة أخرى أشد من الأولى وهي أنه إذا ذهب إلى غير مشايخ بلده وتلقى العلم عليهم تنمر بهذا العلم وكبر في نظر نفسه وظن أن مشايخ بلده يعني أقل من أن يجلس إليه فوقع في قلب نوع من الكبر وفقدان المرجعية لمشايخ بلده لأنه يرى نفسه قرينا لهم بل ربما أعلى منهم وهذه مصيبة أسوأ من المصيبة الأولى وكلا المصيبتين حاصف في من خرج يعني بعيدا فلم ينتفع ولهذا كان السلف يحذرون من هذا ويقولون لا يخرج إلا بعد أن يستوعب مشايخ بلده ويستشعر أنه أخذ منهم ما عندهم بل يستأذنهم في الخروج ويستشيرهم أين يخرج ولمن يسمع هذه بركة العلم إذا جلس في بلده وسمع ثم بعد أن قرأ كتابا واثنين وثلاثة وأربعة وانتفع واستفاد يستشير ترى لي أن أخرج إلى مكان كذا أو إلى مكان كذا أو أين تشير علي أن أخرج أذهب إلى فلان فلان؟ فيقول له الشيخ اذهب إلى فلان ربما يوصي به فلان الذي في غير بلد هذا الأدب الذي كان عليه السلف زكاء وحرص وافتقار وغربة في الولايات الشافعي وبلغة والبلغة ما يتبلغ به العيش يعني لا بد لطالب العلم أن يكون عنده ما يتبلغ به العيش إذ لا يصح من طالب العلم أن يعيش على أوساخ الناس أو أن يتكفف الناس أو يعطيه الناس من صبقاتهم ونحو ذلك مع أن هذا قد يجوز لكن هو بهمته يأبى ذلك يحب أن يتكسب حتى يكون صورة لطالب العلم الإيجابي الذي له مهنته وله حرفته وينفق على نفسه بدل أن يكون عالة على الناس ولهذا أنت ترى في تراجم العلماء فلان البزاز وفلان البزار وفلان الطحان وفلان الخباز وفلان ألقاب على حسب عملهم ومهنهم وصناعاتهم وحرفهم عامة أهل العلم على هذا مع أنه كان في زمانهم من يتمنى أن ينفق عليهم لكنهم يأبون ذلك فاحرص أن تطلب العلم أن يكون لك مصدر رزق حتى لا يهينك أحد من الناس يوما من الدهر قد يسكت الناس عنك شهورا وسنوات، ثم بعد هذا في لحظة واحدة وأنت تعلم أو توجه أو تدرس إذا صار لك شأن قد يستوقفك من يقول لك ما مهنتك فتحرج كيف أجيب وأقول له ماذا طالب علم وهذا الزمن ما يعرف طالب علم ولا غير طالب علم إذن هذا يوقع في الحرج وربما يعني أعطاك بعض الناس يوما شيئا ثم استفتاك في مسألة فتحرج أن يعني تجيبه بالجواب لذلك قد يكون فيه شدة أو مشقة وتستشعر أن له منا عليك فكيف يعني تزجره بمعزة أو تفتيه بشيء خلاف هواه فتكون هذه مزالق احرص أن تكون مستغنيا عن الناس لك بلغتك من العيش ما تتبلغ به العيش وتلقين أستاذ وطول زمن في رواية الشافعي وصحبة أستاذ والمعنى واحد وهذا هو الشاهد هنا في الحقيقة وتلقين أستاذ إذا يقول لن تنال العلم إلا بالصحبة الأستاذ بتلقين الأستاذ لأنه سبقك بالفهم والعلم والدراية والخبرة وينقل لك ثمرة عمره في مجلس واحد قد يكون عندك عشرون أو سلاثون والرجل عنده أربعون أو خمسون أو ستون ينقل لك خبرات يعصر يعصر لك عقله وقلبه على طبق يعني من نور ويقول لك خذ هذه خلاصة ما ذهبت ورحت وجئت وقد خرجت بهذا بينما لو تركك قد تنفق في تحصيل هذه الفائدة عامة زمانك وقد تحصلها أو لا تحصلها ويعطيكها من أول لحظة ربما من أول مجلس يقول انتبه لابد أن يكون شأنه كذا وكذا احذر من كذا وكذا إياك وكذا وكذا وقد يقول لك لقد عرفت هذه الفائدة بعد أن أنفقت من عمري كذا وكذا ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لكنت فعلت كذا من الأول طيب وأنت الآن في الأول خذها من غير يعني جهد ولا تعب هذه والله يعني ثمرات ليست لها لا تقوم بشيء من الدنيا وكان بعض الشيوخ يشير إلى مثل هذا فإذا نصح نصيحة مهمة وأرد أن ينتبه إليها قال لأصحابه خذها فقد كان يرحل في مثلها إلى العراق ويكون الرجل مثلا في الحجاز أو يرحل في مثلها إلى الحجاز يكون رجل في الهند يعني يقول له هذه الجملة قد كانوا يرحلون لتحصيلها خذها وأنت جالس يعني رحمه الله وطول زمان ولا بد من طول الزمان لأن العلم يأتي بالتراكم وليس بالمجلس المجلس الواحد تضغط على زر فتقول هات العلم او تستنشق من بخاخه كالادويه وتقول دخل العلم ابدا العلم يحتاج الى طول زمان ومعاناه وعلاج وسنوات وسنوات حتى يتراكم هذا العلم وحتى يتفتح القلب بانواع الفهوم والعلوم وما يترتب عليها من حقيقه العلم خشية الله سبحانه وتعالى والتأدب بأدابه الأمر يحتاج إلى طول زمان من حرف على هذا انتفع والشاهد في الباب هنا الأدب الخامس من هذه الستة التي أشار إليها رحمه الله تعالى وتلقين أستاذ ولهذا كره العلماء الأخذ عمن ليس له أستاذ وعبوه وشنعوا عليه ونعو عليه هذا الأمر وأصحاب الفرقة التي يرد عليها هنا كبيرهم ليس له شيوخ بإعترافه وليس له إلا الكتب ومن هنا كان زلله وكان خطأه أنه طبق النصوص تطبيقا بفهمه هو فضل في الفهم ولا بد ولذي يدل على هذا أنه ليس له سلف في هذا الكلام وهذه النصوص لم يخترعها بل هي نصوص موجودة وهذه الكتب التي يشير إليها موجودة ومعلومة عند أهل العلم لكنهم لم يفهمون من هذلك وقد مر أهل العلم منذ القرون الأولى على الأثار الموجودة في زم أبي حنيفة هنا وهنا ولم تسمر عنهم أو عندهم هذه الأدات إذن القضية ليست قضية اختراع من قال هذا من أهل العلم ومن سلك هذا المثل من أهل العلم ومن أساء الأدب مع عامه أهل العلم وأطال لسانه على هذا النحو قبل يعني هذه الفرقة إلا بعض المذكورين من الشرازم هنا وهناك وعامتهم مذكورون بالسناء القبيح في كتب الرجال والتاريخ فهذا على مسلك هؤلاء إن صح أن لهم سلفا لكن سلف من أهل العلم وأهل السنة وأتباع المنهج الصحيح ليس له سلف في هذا من بحث في سبب ذلك فإن هذا هو السبب أنه ليس له استاذ، وليس له عالم ولا يصدع أن يسند أقواله إلى أحد من أهل العلم ولهذا تراه ينفرد بهذه الأقوال بخلاف من كان يقول وقد تلقينا العلم عن الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان, والشيخ فلان. وأنت ترى هذا في عامة أهل العلم من زماننا ترى الشيخ بن عثمين رحمة كثير من يقول قال شيخنا السعدي. وقد تربينا عليه وانتفعنا به ومعلوم علاقته بالشيخ السعدي حتى صار يعني نائبه إذا غاب عن مسجده ولما مات السعدي رحمه الله جلس ابن عثمين في نفس مجلس أستاذه وفي نفس مسجده وفي نفس قومه فصار له شأن وكان يقول قد أخذنا عن الشيخ ابن باز وقد أخذنا عن الشيخ فلان وفلان وهكذا وعامة أهل العلم هذا شأنه وقد يكون الرجل مقلا من المشايخ دون قصد منه فهو حريص على هذا لكن لم يتفق له كثير رحلة لأسباب والأسباب في هذا كثير لكن مقل من المشايخ قد يصلح هذا لكن منعادم المشايخ هذا لا يصلح أبدا لأن هذا يعني من الصعب تصور سبب مقبول له إلا أن يكون سببا يعني من رعونة النفس أو يعني الاعتداد بالنفس أو نحو ذلك ومن المقللين من المشايخ الشيخ الألباني رحمه الله لكن فرق بين أن يكون مقلا للظروف عرضت وأن يكون ليس له شيخ يشنع على الشيخ أحيانا بأنه ليس له شيوخ هذا غير صحيح بل أنت ترى في بعض كتبه قال شيخنا الطباخ رحمه الله رجل كان في بلاده من علماء الشاء والشيخ طاهر الجزائري أيضا ممن تتلمز عليه الشيخ ويجبر هذا بحسن علاقته بالشيوخ فقد كان بين الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ ابن باز رحمه الله. علاقات يعني فيها مودة وفيها يعني حسن ظن وفيها سناء وبينهم من المراسلات ومن المراجعات ومن الاحترام الكبير. ما رأيت أحدا يعظم الشيخ الألباني كشيخ نبات رحمه الله. يعظمه أكثر من تعظيم الطلبة. وبالعكس، فمثل هذا يجبر بعض النقص في كسرة المشايخ. لكن المهم أن له مشايخ رحمه الله. ليس كما يشنع عليه أعداؤه. لكن صاحبنا الذي يقفض بمثل هذه النصائح إن شاء الله تعالى عيبه أنه لا شيء له وهذا باعتراف منذ أن كان هنا في هذه البلدة وكان فيها يعني بعض أهل العلم في ذلك الزمان لم يكن يعرف له إلا التشنيع عليه وفي كلمات وألفاظ يسيرة يسعى أن يسكت عنها فهو طالب صغير في عوائل العشرينات وهؤلاء كانوا كبار لكن التشغيب باد من أول الأمر مراسلات فيها شدة وفيها طعن وعدم حضور للدروس والمجالس ونحو ذلك حتى لما ذهب إلى السعودية وكان حوله العلماء يعني على قريب منه الشيخ ابن باز لما كان في الرياض وقريب منه فلان وفلان والرياض مليئة بأهل العلم خصوان في ذلك الزمان فلم يعرف عنه أنه ذهب إلى أحد من هؤلاء لا عبد العزيز كما يقول ولا غير عبد العزيز نعم ما يذهب إلى أحد إنما هي الكتب وهذه آفة وقع فيها يعني من وقع قال المصنف حفظه الله التلقي عن المشايخ قارب رئيس من قوارب النجاح يقول الشيخ محمد عوامة حفظه الله وبالتلقي عن الأستاذ يحصل الطالب على خيرين يحصل على العلم الصافي المحقق ويحصل على الأدب مع العلماء والشيوخ، لأنه لأنه سيلتزم الأدب مع معلمه ومنه يتعرف على قدر العلماء هذا صحيح، وأنت تقرأ الكتاب قد تتعب ماذا تفعل تضجع والكتاب مفتوح أليس كذلك؟ تضع رجلك على رجلك وأنت تقرأ الكتاب تنام تطرق الكتاب. والكتاب سوف لا يعني يلكزك وسوف لا يلمزك وسوف لا يصيح بك تأدب يا رجل الكتاب جماد لا ينطق إذن يضيع منك أداب كثير لكن وأنت أمام الشيخ تجلس يعني جلسة متحفظة لا تمدرج ليك ولا تتساءب ولا ترفع صوتك هذا يؤدبك مع تكرار هذا وإدمانه تعرف كيف تتأدب وهذا لا يأخذ من الكتاب مجردة حتى يكون من شيخ وقد تخطئ الأدب أمام الشيخ فلا يتركك ويل لك فربما قال لك أنت فلان ماذا تفعل على حسب يعني طريقة الشيخ وخلقه ويعني رزقه في مثل هذا فمن يعني مشدد ومن مترفق وقد يكون المتشدد قاصدا لهذا ويقصده ويرى أن هذا أنفع لك قد يكون المترفق مثل هذا وقد رأينا من بعض الشيوخ شدة ومن بعضهم رفقا وانتفعنا ربما بالشدة أكثر مما انتفعنا بالرفق يعني أشياء لا تنسى ومواقف فيها من الطرافة وفيها من العلم والانتفاع والبركة ما لا يعرفه إلا من رأاه لأنه سيلتزم الأدب مع معلمه ومنه يتعرف على قدر العلماء وكيف يترقى في الأدب معهم وإذا التزم الأدب مع شيوخه فهو مع شيوخهم ومن قبلهم أشد التزاما. انتبهت إلى المقصود. من التزم الأدب مع شيوخه فهو مع شيوخهم ومن قبلهم أشد التزاما. فمنهم يرث العلم والأدب. يعني إذا كان له الشيخ وعرف كيف يتأدب معه فإنه سوف لا يخرج يقول أبو حميفا كاثر. وابن الجوزي جهم جلد. وابن حجر تحرق كتبه والنوي كذا وكذا وكذا لأنه لو كان له شيخ لصفعه على وجهه وقال اخسأ أنا ما علمتك هذا لكن لعدم وجود الشيوخ يطيح امثال هؤلاء في من حوله وفي من سبقه حتى ليصل القرون الأولى شتما وسبا ويعني يوسعهم سوء أدب والعياذ بالله إن شيوخ طالب العلم هم آباؤه وأجداده. ومن لم يكن له شيوخ يتلقى عنهم العلم ثم ادعى العلم وتكلم فيه فهو دعي فيه مجهول الهوية والنسب كالرجل الذي ليس له أهل وليس له أصل وليس له نسبة لا يعرف لنفسه أصلا ولا نسبة ولا جذورا هذا يعني موقف ضعيف ولم يكونوا يلتفتون إلى من لم يكن له شيوخ في العلم ولا يقيمون له وزنا ولا اعتبارا ولا يرون فيه أهلية التكلم معه لأنه محل الخطل والغلط وجرد الكلام معه يتحاشون منه لماذا؟ لأنه محل الخطل والغلط وإذن الكلام معه سوف يذهب في الأغلاط والتخليط ونحو ذلك قال القاضي عياد رحمه الله في ترتيب المدارك في ترجمة أبي جعفر الدوودي الأسدي المتوفى سنة 2400. بلغني أنه كان ينكر على معاصريه من علماء القيروان سكنهم في مملكة بني عبيد وبقائهم بين أظهرهم وأنه كتب إليهم مرة بذلك فأجابوه أسكت لا شيخ لك لا شيخ لك يعني سب لما أرادوا أن يقضعوا له في في السب قال لا شيخ لك لا. أي لأن درسه كان وحده ولم يتفقه في أكثر علمه عند إمام مشهور وإنما وصل إلى ما وصل بإدراكه ويشيرون أنه لو كان له شيخ يفقه حقيقة الفقه لعلم أن بقاءهم مع من هناك من عامة المسلمين تثبيت لهم على الإسلام وبقية صالحة للإيمان إذن من لا شيخ له سوف لا يكون له حكمة ولا حسن تأتي في الأمور ولا أدب فضلا عن أن علمه الذي أخذه من الكتب سيكون ضعيفا فقد يفهموا خطأا قد يقع في تصحيف وفي تحريف وفي سوء فهم وكتب الطلب مليئة بأخبار هؤلاء وأكثرها من المضحكات وأصل هذا الجواب قديم قائم في نفوس العلماء ثلاثا وخلاثا وممن روي عنه من الأئمة المتقدمين أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقد أسند الخطيب في الفقيه والمتفقه قيل لأبي حنيفة في المسجد حلقة ينظرون في الفقه فقال لهم رأس رأس يعني مرجع وشيخ قالوا لا قال لا يفقه هؤلاء ابدا لا يفقه هؤلاء أبدا <تصفيق> وفي إسحاق الموط... للسيوطي رحمه الله قال إسحاق بن محمد الفروي سئل مالك أي أخذ العلم عن ليس له طلب ولا مجالسة قال لا فقيل أي أخذ من هو صحيح ثقه صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ ولا يفهم فقال لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ ويكون قد طلب وجالس الناس وعرف وعمل ويكون معه ورع ويكون معه ورع ومن الورع أن تتحفظ في كلمتك قبل أن تقولها لأن يكون لسانك متسلطا على عباد الله كلما يعني حذبتك كلمة أو لفظة انطلقت به فإذا ما اكتمل هلاله بدرا أزن له شيوخه بالتعليم والإفادة فإذا ما اكتمل هلاله بدرا يعني يكون كالهلال ثم يزيد ويزيد ويزيد حتى يصبح بدرا كقمر نصف الشهر أزن له شيوخه بالتعليم والإفادة ليس هو الذي يأذن لنفسه يأتي به الشيخ ويقول له يعني نريدك أن تكون في مسجد كذا تعطي درس كذا فيظهر الامتناع أمام الشيخ يقول أنا لست أهلا لذلك وأنا ما زلت صغيرا وإنما نتعلم منكم وإذا ذهبنا إلى المسجد فاتنا درسكم ولم ننتفع بعلمكم ويعني لو أزنتم لي في ولو يعني عافيتموني من هذا هذا يطلب المعذرة ويستقيل من هذه المهمة ويراها مصيبة يقدم عليه مع أن فيها أجرا لكن هو يخشى من الزلل ويخشى من الصدارة ويخشى من تبعات ذلك فإذا أصر الشيخ وقال له لا نقيلك تأدى ولزم أمر الشيخ وكان ذلك حجة بينه وبين الله فإذا قيل له لماذا تصدرت ولماذا تسرعت بالافتاء والتدريس قال والله هذا بإشارة الشيخ وبأمره فقد حاولت يعني الاستقالة من هذا فلم يقف فيكون هذا عزرا مقبولا له ويكون هذا بركة عليه من يفعل هذا في زماننا من الذي لا يجلس لتعليم العلم إلا بأمر وبإلحاح شيوقه وليس أفراد الناس إنما الذي نراه في زماننا كل مسجد صار فيه من يعلم متى أقيم هذا الدرس الله أعلم من الذي أقامه صاحب الدرس كيف جمعت هؤلاء الناس وربما أخذهم من هنا ومن هناك، وكانوا يعني يجلسون إلى غيره، لكن ربما يحرص بعض الناس على هذا، وهذا يحتاج إلى مراجعات، ويحتاج إلى يعني صبق في هذه المراجعة، فربما يعني رجع راجع وأنصف منصف أو استمر وهو على بيانة من أمره. فإذا ما مكتمل هلاله بدرا أزن له شيوخه بالتعليم والإفادة والكتابة والإفتاء ونحو ذلك ولا يزال هو يزداد إقبالا عليهم وانتهالا من مواردهم ليس معنى أزن له شيوخه كل سلام عليك إلى يوم القيامة أبدا يذهب إلى درسه ويرجع فيجلس في درس شيخه فيكون في وقت بإذن الشيخ معلما وفي الوقت الآخر متعلما لا يزال مع شيخه يتعلم منه مهما تقدم به العلم والعمر وهذا هو المراد بطول الزمان طول زمن الصحبة وطول زمن الطلب وعدم الفترة فيهما أو الانقطاع ولهذا كان أهل العلم لا يرون الرجل ينتسب إلى شيخ بمجرد رؤيته أو بمجرد الجلوس إليه مرة أو مرتين أو شهرا أو شهرين حتى يكون تضلع منه زمانا طويلا وهذا بخلاف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فمن رأاه لحظة صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام فهو صاحب لشرف الصحبة نظرة من النبي صلى الله عليه وسلم ترفعك إلى هذه الرتبة رتبة الصحبة لكن خلاف هذه الطبقة طبقة الصحابة فليصح أن ينسب أحد إلى أحد بلحظة فليس لأننا رأينا فلانا أو فلانا أو سمعنا منه مرة أو مرتين أو شهرا أو شهرين نقول نحن أفحام فلان أو تلاميذ فلان هذه كلمة تحتاج إلى نوع اشتغال وطول ملازمه أما مجرد طلب العلم وتلقيه عن شيخ سنة أو سنتين ثم الاستقلال بالعلم والفهم والتلقي من الصحف وما شاكل حال أهل زماننا فلا ولن لا ولن يمكنك أن تزيد عليها ولم ولم وكل الحروف التي تعينك على تصور هذه القضية وقال الإمام أبو سحاق الشاطبي رحمه الله وإذا ثبت أنه لابد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان، فلذلك طريقا أحدهما المشافهة وهي أنفع الطريقين وأسلمهما المشافهة يعني يأخذ عن, العلم مشا... عن العالم مشافهة يسمع منه بنفسه دون واسطة بوجهين الأول خاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم يشهدها كل من زاول العلم والعلماء خاصية كخاصية الحرارة والاتصال السلكي ولا سلكي نعم اشياء غير معروفه يعني اشياء عباره عن معاني تنتقل في الهواء لا يراها الإنسان وصلت من القلب الى القلب مجرد القرب من الشيخ ومعايشته والاخذ عنه هذا شيء له خصوصيه لا يعرفها الا من مارسه فكم من مسألة يقرأها المتعلم في كتاب ويحفظها ويرددها على قلبي فلا يفهمها فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغته مع ان المعلم ما زاد على أن قالها كما في الكتاب هذه الخاصيه الحرارة في حرارة واصلة والحرارة المقطوعة غير الحرارة الواصل قد تمسك الهاتف ترفع السماعة فلا تجد حرارة متى تتكلم؟ لو بقيت سنة وقد ترى الحرارة وصل وجود هذه الحرارة هذا يعني شبيه بما يقصده من هذه الخاصية بين المعلم والمتعلم وحصل له العلم بها بالحضرة يعني مجرد حضوره وقع هذا الفهم كما هو وهذا الفهم يحصل إما بأمر عادي من قراءة الأحوال وإضاحة موضع إشكال لم يخطر للمتعلم ببال قد يكون حتى في طريقة القراءة توصل المعلومة بينما هو قرأ خطأا لما قرأ وحده، وقد يحصل بأمر غير معتاد، وأشياء أحيانا يكون بأمر غير معتاد، ولكن بأمر يهبه الله للمتعلم عند مسوله بين يدي المعلم ظاهر الفقر بادي الحاجة إلى ما يلقى إليه، وهذه كثيرا ما تحدث، وسرها بركة مجالس العلم، مجالس العلم، مجالس بركة. ومن هنا قال النبي فهم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم وهذا لا شك أصل العلم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده هذه الصورة وهذه الحالة لا شك أن فيها من البركة ما يفيض بالعلم على الطالب بل وعلى الأستاذ نفسه قد ينتفع الشيخ بهذا فيكون حاول أن يفهم مسألة فلم يستطعه وجاء مهموما إلى الطلبة وعزم على أن يتوقف في هذه المسألة ولا ويبين ضعفه فيها وعدم يعني علمه وبينما هو يشرح في هذا المجلس الذي فيه بركة العلم والتلقي إذا بالفتح ينزل وإذا بالمسألة واضحة جدا فيقول والمسألة كذا وكذا وترى عليه أثر التعجب وقد يحدث أصحابه بذلك قد يقول ولا يستحي والله ما فهمت هذا إلا الآن هذا من بركة العلم وربما يعني يقوم العلماء العلماء فيشير كان يشخيباني أحيانا في بعض مجالسه يلتفت إلى بعض خواصته ويقول هذا أول مرة أقوله لأنه كان عادة لكثرة المجالس ما يكرر والتكرار مطلوب وأهل العلم يكررون على حسب حاجة الناس فقد تسمع منه الشيء عشرين مرة وقد تسمع منه القصة عشرين مرة وفي كل مرة تظهر وهذا من الأدب اهتمامك وحرصك وانتفاعك فكان هذا معهودا في مجالس الشيخ وفي مجالس كل شيء فإذا شعر أنه فتح له أمره الآن خشية أن يستهين به بعض من حضر بدافع التكرار ونحو ذلك أراد أن يشحذ همة من حوله ويلتفت إلى بعض المقربين ممن اعتادوا أن يجالسوه أكثر فيقول هذه اللفظة وهذه العبار، هذا أول مرة أقوله، يعني انتبه أيه النائم، فاحي النائم هذا، نعم، يعني يقول انتبه هذا أول مرة أقوله، يعني يعرفوا له قدرة، واضبطوه وانتبهوا إليه، وهذا ليس ينكر، فقد نبه عليه الحديث الذي جاء أن الصحابة أنكروا أنفسهم عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكروا أنفسهم. مع أن نفسه هي نفسه لم تتغير أنكروا أنفسها يعني الواحد ما ما يدي وتحير الصحاب حدث عظيم حتى قالت فاطمة لأنس أطابت أنفسكم أن تحشوا التراب على رسول الله شو في المآخذ يعني أنتم وضعتموه في التراب وأهلتم عليه التراب كيف استطعت هذا أوله أنت تستحضر هذا المعنى وتخاف بالمعنى وانت جالس على بعد القرون طابت أنفسكم أن تحسوا التراب على رسول الله صحيح صحيح. كيف فعلوا هذا لابد أن يفعلوا لكن كيف استطاعوا كيف قدروا ولهذا قالوا ما مات نفس حتى أنكرنا أنفسنا فما هي بالنفس التي نعرف إذن هذه حالات ومعاني يعني يدركها من كان صاحب معاني وحديث حنظلة الأسيني حين شك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا أنهم إذا كانوا عنده وفي مجلسه كانوا على حال يرضونه فإذا فرقوا مجلسه زال عنهم زال الحديث معروف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة بأجنحته إذن يتغير الحال في مجلس علم ترى من نفسك رقة وهمة وأدبا ورقيا ومعاني تحلق في السماء انظر بعد عشر دقائق إذا خرجت إلى الشارع وعافست الأولاد والأزواج والنسينا كثيرا. وقد قال عمر بن الخطاب وفقت ربي في ثلاث وهي من فوائد مجالسة العلماء إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له دونهم ويبقى ذلك النور لهم بمقدار ما بقوا في متابعة معلمهم وتأدبهم معه واقتدائهم به فهذا الطريق نافع على كل تقدير عمر يقول وفقت ربي وهذا من الأدب يقول وفقني ربي مع أن هذا الظهر يكون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الجملة فينزل الوحي بنفس النص الذي قاله يعني حضر مغاضبة نفس لأزواجه فقال عسى ربّه كن إن طلق كنا أيُبدي له أزواجًا خيرًا من كنا مسلمات المؤمنات كلام عمر فنزل جبريل عسى ربّه كن إن طلق كنا أيُبدي له الآية نزلت إلهام كيف حدث هذا وتكرر هذا ليس في ثلاث وإنما ربما في أربع أو خمس مرات ذكرها أهل العلم وقد كان المتقدمون لا يكتب منهم إلا القليل وكانوا يكرهون ذلك يكرهون الكتاب يعني أنظر قضية لست كتابة تصنيف صنفه أو إملاء أم لا. بل هو يكره أن يصنف وبعضهم لم يصنف مطلقا ويكره حتى أن يكتب عنهم وقال كيف جاء العلم جاء العلم بهذه الحرارة المنتقلة كان المتقدمون لا يكتب منهم إلا القليل وكانوا يكرهون ذلك وقد كرهه مالك فقيل له فما نصنع يعني إن أكتب قال فيقول لا تكتب نقول ما نصنع يعني أن نتعلم وأن نحفظ هذا العلم قال تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكم ثم لا تحتاجون إلى الكتاب هذه همم القوم ألا أنت تكتب تكتب اسمك اسمك أحيانا هل تكتب اسمك بالكامل سوف تسأل الوالد عايزين اسمي خماسي ممكن تقول أنا عارف الاسم ثلاثي البطأة. لو عايز خماسي تقول لك خذ الرابع لا صباحة بس لحسن تكتب اسمك تكتب عنوانك وتكتب فا يعني بعد بعيد نعم وحكى عن عمر بن الخطاب كراهية الكتابة وإنما ترخص الناس في ذلك عندما حدث النسيان وخيف على الشريعة لدراسة وهذا الذي استقر عليه الحال الإجماع على جواز بل استحباب بل وجوب أحيانا الكتابة لكن الأولون كانوا لا يكتبون لأن قلوبهم حاضرة وفهومهم ظاهرة فكانت بركة علمهم أعظم مما في زمان نحن في زماننا نكتب ونسجل ونرقم ونعنون ونفهرس ونضع في, في اسطوانه واحدة مئات الكتب والعلم قليل وهم كانوا علمهم في صدورهم وكان بركة في زمانهم وبعد زمانهم الطريق الثاني يعني لأخذ العلم الأول المشافه. الثاني مطالعة كتب المصنفين ومدوين الدواوين وهو أيضا نافع في بابه بشرطين الأول أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله وما يتم له به النظر في الكتب وذلك يحصل بالطريق الأول ومن مشافهة العلماء أو مما هو راجع إليه وذلك يحصل بالطريق الأول اللي هو المشافهة بالطريق الأول من مشافهة العلماء هذا لعله أولى أو مما هو راجع إليه فتكون من نقحمة فيما يظهر أو مما هو راجع إليه وهو معنى قول من قال كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب ومفاتحه بأيد الرجال كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب طيب لكن ومفاتحه بأيد الرجال حتى لو انتقل الكتب تبقى له مفاتيح لا تأخذ أيضا إلا بالمشافة والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا دون فتح العلماء وهو مشاهد معتاد ولهذا كثير من ناس عنده مكتبة وعنده كتب يموت إن شاء الله وتورث عنه ولم يقرأ فيها شيء ويأخذها الورثة عاده فيموتون ويورثونها ولم يقرأوا منها شيء لكن من اتصل بشيخ فإنه قد يعينه فيقرأ ويقرأ ويقرأ والشرط الآخر الذي ينفع به المطالعة أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد من أهل العلم المراد فإنهم أقعدوا به من غيرهم من المتأخرين وأصل ذلك التجربة والخبر يعني احرص على كتب السلف وكتب المتقدمين لكن من غير غلو فقد يكون في كتب المتقدمين صعوبة في فهمها احيانا وصعوبة في ترتيبها وفهرستها وعرضها فتلجأ إلى كتب المتأخرين الشارحة لهم فإذا قويت ملكتك عدت ولا بد الى كتب المتقدمين لكن بعض هؤلاء ينصح بكتب المتقدمين لمن لا يحسن الفهم عنه فيقرا من كتب المتقدمين في بعض الابواب التي لا يحسن فهمها ولا يستفيد او يكون ذلك مدعاه الى ذم كتب المتاخرين عموما فقد يكون فيها من الخير وعدم الخروج عن الجاده فالامر يحتاج الى ضبط والى فهم وإلى إرشاد أهل العلم والشيوخ النصحي يقول فإنهم أقعد من غيرهم يعني السلف المتقدمون أقعد من المصنفين المتاخرين وأصل ذلك التجربة والخبر هذا بالتجربة يعرف وبالخبر كذلك يعرف أما التجربة فهو أمر مشاهد في أي علم كان فالمتاخر لا يبلغ من الرسوخ في علم فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما يبلغه المتقدم وحسبك من ذلك اهل كل علم عملي او نظري فاعمال المتقدمين في اصلاح دنياهم ودينهم على خلاف عمل المتاخرين وعلومهم في التحقيق اقعد فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين والتابعون ليس كتابعيه وهكذا إلى الآن ومن طالع سيرهم وأقوالهم وحكاياتهم أبصر العجب في هذا المعنى يعني من في فهم عمر واستنباط بن عباس ممن جاء بعدهم ولو من الأمة المشهورين وهكذا وأما الخبر ففي الحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم واللفظ الصحيح في الصحيحين المشهور خير الناس قرني ثم الذين يلونهم والمعنى واحد وفي هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك والمقصود بالقرن الجيل وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أول دينكم نبوة ورحمة ثم ملك ورحمة ثم ملك وجبرية ثم ملك عضوب ولا يكون هذا إلا مع قلة الخير وتكاثر الشر شيئا بعد شيء ويندرج ما نحن فيه تحت الإطلاق وعن ابن مسعود أنه قال ليس عام إلا الذي بعده شر منه لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم يسلم يعني تكون فيه السلمة وهي الخرق ومعناه موجود في الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم ولكن ينتزع مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون أو يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون وقال عليه السلام إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل من الغرباء؟ قال النزاع من القبائل النزاع يعني الذين ينزعون من كل قبيلة أفراد قليلة من كل قبيلة هؤلاء نزاع وفي رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس وعن أبي إدريس الخولاني إن للإسلام عرن يتعلق الناس بها وإنها تمتلخ عروة عروة وعن بعضهم تذهب السنة سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة وتلأ أبو هريرة قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ثم قال والذي نفسه بيده لا ليخرجن من دين الله أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. وعن عبد الله قال أتدرون كيف ينقص الإسلام قالوا نعم كما ينقص صبغ الثوب وكما ينقص سمن الدابة فقال عبد الله ذلك منه ولما نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم بكى عمر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما يبكيك قال يا رسول الله إن كنا في زيادة من ديننا فأما إذا كمل فلم يكمل شيء قط إلا نقص انظر الفقه الاستنباط الذي يسمع أكملت لكم دينكم يفرح وكل الناس فرح وهذا شرف لكن عمر يعني حزن وبكى كيف يبكي من كمال الدين لحظة معنى أبعد قال إذا كمل الآن فالله أعلم بعد الكمال كيف يكون طار طير وارتفع إلا طار وقع فعمر يفكر في المستقبل يخشى أن الناس بعد هذا سيتناقصون وقال إن كنا في زيادة من ديننا ما زلنا كنا ننتظر الوحي كل يوم والخير الجديد الذي يكون حديث عهد بربه والأخبار هنا كثيرة وهي تدل على نقص الدين والدنيا وأعظم ذلك العلم فهو إذن في نقص بلا شك هذا استضراب في معنى واحد وهو بيان أن العلم ينقص وأن هذه أخبار تدل على أنه مدم ينقص فكلام المتقدمين أبرك من كلام المتأخرين والأخبار هنا كثيرة وهي تدل على نقص الدين والدنيا وأعظم ذلك العلم فهو إذا في نقص بلا شك فلذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم وسيرهم أو سيرهم أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط في العلم كتب المتقدمين أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط في العلم على أي نوع كان وخصوصا علم الشريعة الذي هو العروة الوسقة والوزر الأحمى يعني الجبل وبالله تعالى التوفيق وفصل العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله أهمية التلقي عن الأشياخ فقال الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الاساتيز والمسافنة للأشياء يعني المزاحمة والاخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم أما الثاني عن الكتاب فهو جماد فأن له اتصال النسب على كل حال كلام الشيخ بكر يحتاج إلى بعض البسط وأخشى أن عندكم الآن بعض القبض وليس البسط لأجل الوقت فنكتفي بهذا القدر خشية القبض وطلبا استمرار البسط حتى تكون مبسوطا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه